وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرِّ مَوْضُونَ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوَلْدَانُ مُخَلِّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَعَبَارِقَ وَكَأْسٍ مَعِيمٍ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُ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 وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحنوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيَنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ